وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ وَأُولِي الْأَمْنِيَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُ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 ുംൽനലി ഇവ നിിം ഹലും ഇലൈന വൽക്കോ ഇലീനലി ഇക്വ നിഹലു ഇലൈന വലയ തൂന ഇല്ല الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنت حداد اشحه على الخير اولائك لم يؤمنوا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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَعَاهَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْصِيِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أُقُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِحَسَنَةٍ فَتُكَفَّى بِهَا عَشْرَ أمثالها وَيَغْفِرْ لَكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكأن ذلك على الله يسير ومن يقنت من كن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي الستنك احد من النساء ان اتقيتن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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ ن اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ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 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ, والمتصدقين, والمتصدقين وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ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 ذَلِكَ ادْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 ഫയസ്തഹീമിം വല്ലാഹുലയസ്തഹീമിൻ ഹക്കോ വഇദുഹുനമ്യൂ വറോ ഇഹിജ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 ഹ നിന്നവല അബന ഇ ഹിന്നവലിസന് വലനിസന്ന വല മമല കൈ മനുഹുന്നീനോ ഇൻ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 لا اِلَّم يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِ اينما فُقِفوا أُخِذوا وقُتِلوا تقتيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ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 رَبَّنَا آتِهِمْ طَعَامًا مِنَ الْجَنَّةِ لِيَشْكُرُوا إِن كَانُوا قَانِتِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها